وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا المؤمن تكذب ورؤيا المؤمن جزء من ستة وأربعين جزءا من النبوة متفق عليه وفي رواية أصدقكم رؤيا أصدقكم حديثا وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من راني في المنام فسيراني في اليقظة أو كأنما راني في اليقظة لا يتمثل الشيطان بي متفق عليه وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا رأى أحدكم رؤيا يحبها فإنما هي من الله تعالى فليحمد الله عليها وليحدث بها وفي رواية فلا يحدث بها إلا من يحب وإذا رأى غير ذلك مما يكره فانما هي من الشيطان فليستعذ من شرها ولا يذكرها لاحد فانها لا تضره متفق عليه وعن ابي قتاده رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الرؤيا الصالحه وفي روايه الرؤيا الحسنه من الله والحلم من الشيطان فمن رأى شيئا يكرهه فلينفث عن شماله ثلاثا وليتعوذ من الشيطان فإنها لا تضره النفث نفخ اللطيف اللاريق معه وعن جابر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال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 إن من أعظم الفرى أن يدعي الرجل إلى غير أبيه أو يري عينه ما لم ترى أو يقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقل رواه البخاري